انَّى بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هُوَ رَبُّ هَٰذَا فَنٌّ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل لا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 تردا وابا انا اننا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وارباؤنا من قبل ان هذا ان هذا الا اساطير الاولين يَرَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَمَنْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كُن رَادِفًا لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْعَجِنُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَ